وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملس أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون وَتَرَى الْفُلْكَ تَجْرِي كَم spawning تَسْتَغِيثُ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُغْشِي اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مسمى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 وإنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تذكى فإنما يتذكى لنفسه وإلى الله نصير